ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الکبرات افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الکم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه قضيزا ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم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 فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم